موسیقی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على الهادي محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد حياكم الله تعالى أيها الأحبة الأكارم أتيناكم نخب السيرة خبا ونطوي في ثنايا القلب حب أيها الأحبة الأكارم حديثي إليكم في برنامجكم فبهداه مقتده حول موضوع مهم للغاية دين الإسلام وهو دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دين يحمل قوته في داخله وهو دين سلام ودين السلام لا يعني أنه استسلام ولا يعني أنه انبطاح أمام الأعداء ولا يعني أنه فكر ارتياح وإنما يعني أن السلام الذي يكون فيه أي أنه دين رحمة ودين هداية وأن السيفة وأن القتال يكون وسيلة لا غاية وأن هذا كله أيها الأحبة الأكارم يكون بعد استنفاد جميع الجهود والقدرات البشرية المرعاة من الله سبحانه وتعالى فإذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى لكنني لن أتحدث في هذا اللقاء عن الجهاد وأحكامه وإنما سأتحدث عن مبدأ عظيم ذكره الله عز وجل في القرآن وقد قام به جميع الأنبياء والرسل ألا وهو أن الدعوة إلى الإسلام دعوة بإقناع لا بإخضاع الدعوة إلى الإسلام دعوة لا تقوم على الإكراه لذلك يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي للعلماء في ذلك تفسير وهو الرشد وهو الإسلام والغي وهو الكفر تبين الكفر من الإسلام بعد أن بين الله عز وجل معالم هذا الدين وبينا حقيقة الكفر وأهله وهناك تفسير لا يعارض التفسير الأول وهو أن الرشد هو الدعوة إلى الإسلام لا بإكراه والغي هو الدعوة إلى الإسلام بالإكراه لذلك الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في أحبة في الله لذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكرهون الناس على التوحيد وعلى الإيمان استمعوا إلى قول نوح عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول لقومه يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون كيف تريدون أن ألزمكم الدخول في دين الله عز وجل في دين الإسلام وأنتم أصلا تكرهون الدخول في دين الله عز وجل إن دين الإسلام دين عظيم لا يدخله إلا من أحبه ولا يمكن أن يدخل هذا الدين أناس قد كرهوا هذا الدين لأن دخولهم بهذا الدين في هذا الكره له أيها الأحبة الأكارم لن يكونوا أصلا من أهله ولأن الكره للدين من علامات النفاق الاعتقادي كما يذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم لذلك أحبتي في الله كذلك كان الأنبياء والرسل من قبل نوح ومن بعد نوح لا يكرهون الناس على الإسلام قال الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر قال الله فيعذبه الله العذاب الأكبر العذاب ليس عندك وإنما عند الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يعذب الكافر حينما لا يريد الدخول في الإسلام وحديثي إليكم أيها الأحبة الأكارم هنا عن الكافر الأصلي للمرتد لا لأن المرتد أيها الأحبة هذا يقام عليه الحد من خلال الحاكم الشرعي الذي يقرر حكم إقامة هذا الحد لكن حديثي عن الكافر الأصني، عن يهودي عن نصراني عن بوذي عن سيخي عن مجوسي وهكذا ندعوهم إلى الإسلام إن قبلوا الدعوة فالحمد لله لم يقبلوا الدعوة فإنهم أيها الأحبة من أهل الشقاة. قال الله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى فالذكرى أيها الأحبة الأكارم تذكير للناس إن نفعت الذكرى إن نفعت الذكرى فذكر إن لم تنفع الذكرى فأنت لست عليهم بمسيطر. ولذلك أيها الأحبة الأكارم الله عز وجل أعطى للناس جميعا خطابا وهو وإن كان في طياته يحمل التخير لهم أي أن لكم أن تدخلوا في الإسلام أو لا تدخلوا في الإسلام إلا أن فيه تهديد قال الله عز وجل في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يستغيث يغاث بما بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة الكافر والظالم أيها الأحب الأكارم عسابه وعقابه عند الله سبحانه وتعالى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو يقوم بهذه الدعوة التي أرادها الله عز وجل منه إن آمن الناس فالحمد لله إن لم يؤمن الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم عليك أن تحرص على الهداية كما ذكرنا في حلقات سابقة عليك أن تكون حريصا جدا في الدعوة إلى الإسلام لكن إذا لم يدخل الإسلام لم يقدر الله سبحانه وتعالى له ذلك الله لم يرد أصلا أن يكون هذا الرجل ممن يدخل الجنة هذا الرجل خلقت روحه وجسده ولحمه وشحمه وعظمه وورمه ومخه وعصبه لكي يكون في النار والعياض بالله خاردا مخلدا فيها أبدا فأنت وإن كنت مشفقا عليه لكنك لا تستطيع أن تفعل أكثر من أن تقول له ادخل إلى الإسلام طوعا حاول أن تدخل إلى الإسلام إن أبا فأنت أخي الكريم إن عليك إلا البلاغ كما قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلة وفي آية أخرى وما أرسلناك عليهم حفيظة وفي آية أخرى وما أرسلناك عليهم حسيبا فإذا أحبتي في الله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست دعوة لكي نتسلط على الخلق وليست دعوة لكي نقهر الخلق وإنما دعوة لكي نبين للخلق ما أراده الله عز وجل منهم الآن قد يأتي بعض الناس فيقول لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثه الله عز وجل بالسيف كما جاء في الحديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويقال هنا أيها الأحبة الأكارم في هذا الصدد أن السيف أولا هو آخر الدواء ثانيا أيها الأحبة الأكارم السيف في الحقيقة هو النهاية لكن الله سبحانه وتعالى أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقادة الجيش كما قال عليه الصلاة والسلام لبريد بن حصيد في صحيح مسلم فإذا نزلت بساحة الكفار فدعهم إلى ثلاث أدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالسيف أو فالقتال فإذن ربما يدخل في قضية الجزية إذن هو في الحقيقة لم يدخل في الإسلام إذن أنت لم تكرهه على الإسلام فالجزية هو حماية له لكي يكون في ضمن الدولة الإسلامية التي تحميه من الناس إذن أحبتي في الله السيف هو آخر شيء لكنه يكون لمن صد عن الدعوة يعني أنه لمن أراد أن يبعد الناس عن دخول أولئك الدعاء والهداة إلى دين الله سبحانه وتعالى لأن يبعدوهم عن أن يصلوا إلى أولئك القوم لكي يدلهم إلى طريق الحياة وإلى طريق النجاة وإلى روح الروح وإلى الهداية الحقيقية كانت دعوتهم ليست دعوة بطش وليست دعوة قهر وليست دعوة نهر وإنما دعوة هداية ورسالة دعوة القهر والبطش دعوة من إنما هي دعوة الجبابرة والطواغيت أحدثكم عن ذلك بعد فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودا على ذيبذ أيها الأحبة الأكارم كنا نتحدث عن أولئك الجبابرة والعتاء المتغطرسين الذين يقهرون الناس ويريدون أن يدخلوهم في دينهم انظروا إلى فرعون حينما كان يخاطب رسول الله موسى عليه السلام قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وحينما خاطب بنو إسرائيل قال لهم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى هذا الرجل هو الذي يريد أن يقهر وأن يجبر الآخرين على الدخول في دينه ودين الإسلام ما كان كذلك دين الإسلام أيها الأحبة الأكارم وإن استخدم الجهاد في سبيل الله لكنه يستخدمه لفتح المدينة فإن فتح المدينة جعل كل واحد على دينه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا هرما ولا عجوزا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرهبان في أديرتهم ولا في كنائسهم ولا في صوامعهم بل إن الله عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والغريب العجيب أن الله عز وجل ذكر الصوامع والبيع قبل المساجد زينغريد هونغا حينما كتبت كتاب شمس الإسلام تسطع على الغرب وبيّنوا كيف أنه ما عرف الناس فاتحا أرحم من المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى اليهود الذين يبطشون الآن ويقتلوننا في فلسطين ويؤذوننا ويسجنوننا ويقهروننا ويذلوننا عاشوا تحت حكم المسلمين في الأندلس أربعة قرون كانوا أيها الأحبة الأكارم لهم حقوقهم وإن كانوا من أهل الذمة لكن أيها الأحبة الأكارم يختلف الحال إذا من المسلم مع الكافر الذي يبطش بالآخرين ويجبرهم أيها الأحبة الأكارم لما قال الله عز وجل لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكره في الدين إما أنه خبر أيها الأحبة الأكارم وطلب يعني أن الله عز وجل يخبرنا ويطلب منا سبحانه وتعالى كذلك وإما أنه كذلك أيها خبر ويقتضي النهي أي أنه لا يجوز لأحد أن يقهر الآخر على الدخول في دينه إذا كان أيها الأحبة من الكفار الأصليين لذلك نلاحظ هذه القصة التي أوردها الإمام أبو داود في سننه بإسناد جيد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر عن الأنصار حينما كانت المرأة منهم مقلاتاً يعني لا يولد لها ولد فتنظر على نفسها وتقول إن ولد لي ولد سألحقه باليهود يعني أجعله يدين بدين اليهود ولا أجعله على ديننا لأن الأنصار سابقا قبل أن يدخلوا في الإسلام من الأوسي والخزرج كانوا أيها الأحبة من المشركين وكانوا ينظرون إلى أهل الكتاب من اليهود على أنهم أهل ديانة فكانت المرأة تقول إن عاش لي ولد سألحقه باليهود فحينما نقض اليهود عهدهم بن النظير حينما نقضوا عهدهم كان أولئك الناس أيها الأحبة الأكارم ممن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هنالك أولاد يجلو مع اليهود وإننا نريد أن نرغمهم على الإسلام يعني نريد أولادنا أن يدخلوا في الإسلام فأنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي هؤلاء وإن كانوا أولاد الأنصار مع أن أباءهم على دين الإسلام قد يكونوا من الصحابة لكن أبنائهم اختاروا خيارا آخر خيار الدخول في دين اليهود ولم يشاء أن يدخلوا في دين الإسلام وأراد الآباء أن يجبروهم على ذلك مع ذلك الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي كذلك أيها الأحبة الأكارم نقطة مهمة جدا أن المؤمن الداعي إلى الله عز وجل وإن كان حريصا على الدعوة وربما يلوم نفسه على التقصير لكنه أيها الأحب الأكارم يعلم أن الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولذلك الإمام الطبري رحم الله يقول إنك لا تهدي من أحببت هدايته أبو طالب نصر الرسول الله وآوى رسول الله وحينما توفي حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاته أنه لم يمت ومع ذلك أيها كان أبو طالب يقر بأن دين الإسلام هو الدين الحق حتى كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا يعني لولا أنني أخشى أن يلومني قومي من قريش أو أنهم يسبوني لرأيتني قد دخلت في دينك يا محمد إذن هو يعلم أن الدين الإسلام هو الدين الحق لكن الله عز وجل لم يرد هدايته أيها الأحبة الأكارم يعلم الإنسان المسلم أن هذا الخيار هو خيار الله سبحانه وتعالى وأن هذه القدرة هي قدرة الله عز وجل والداعية له هداية, هداية حقيقية ألا وهي يا أخواني هداية الدلالة والإرشاد أما هداية التوفيق والإلهام فهي من الله سبحانه وتعالى والله لو الله مهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن العدا قد بغوا علينا، وإن أراد فتنة أبينا، المسلم أيها الأحبة الأكارم يعلم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن النور الذي دخل في قلبه من الله سبحانه وتعالى، لذلك أيها الأحبة الأكارم، إن آمن الآخر فالحمد لله، إن آمن الكافر فالحمد لله إن لم يؤمن الكافر فإنه أيها الأحبة الأكارم الأمر عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يسر الأمر والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر وأعلمه سبحانه وتعالى أنه هنالك جنة وأنه هنالك نار وأن طريق الجنة محفوفة بالمكاره والمخاطر وأن طريق النار وأن طريق النار محفوفة بالشهوات والمحافر أيها الأحبة الأكارم هذه الطريقة تجعلنا نعلم كيف نتأسى بالمنهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما دع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على بعض الكفار وثمى بعضهم بأسمائهم أيها الأحبة الأكارم أتاهم من الله سبحانه وتعالى الإضاح ألا وهو أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وأنه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم هذا الأمر ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام زويت له المشارق والمغارب حتى رأى ملك أمته ما زويت له منها ومع ذلك أيها الأحبة الأكارم يقول الله عز وجل فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم المرجع ليس للنبي صلى الله عليه وسلم المرجع ليس للداعية المرجع إلى الله سبحانه وتعالى انظروا إلى نوح عليه الصلاة والسلام دعا تسعمائة وخمسين عاما وما آمن معه إلا قليل ولذلك أيها الحب الأكارم الداعية كذلك يعلم أنه هو في الحقيقة ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى لا ينفذ ما يريده هو من الناس يتمنى الداعية أن يهتذي الناس يرغب الداعية أن يدخل الناس في دين الله عز وجل حتى يذوقوا حلاوة الإيمان لكن ماذا تفعلوا برجل قلبه من صخر كما يقول الشاعر هذا قلب قد من صخر فلو تلين صخور الصين ما لانا قست قلوبهم والعياذ بالله فهي كالحجارة أو أشد قسوة ليس لك أيها الأخ الكريم أن تجبرهم ليس لك أن تخضعهم إنما الأمر عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد من الداعية أن يكون داعية إلى الله عز وجل ليس بإذن الداعية فقط كلا وإنما وداعيا إلى الله عز وجل بإذنه وسراجا منيرا أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم أحبتي في الله ممن يقولون بالحق وممن به يهتدي وممن به يفعل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة خير وسلام وهداة خير وطمأنينة وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه على كل شيء قدير وبالإجابة سبحانه وتعالى مولانا جدير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته